ا ل ربنا ح ي م ر افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت、ربينا. خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك انبنا و إ ل ي ك المصير بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نور ناديه من نساء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله ت س ي ر الامور ل ا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعيش اياكم مع م ع ج ز ة الهادي البشير ا ل ق ر آ ن الكريم تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا قرآنية عطرة من ذلكم العلم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيلة اعوذ ل ا ا س ت م انه ل ك بالله من الشيطان الرجيم ب س الله الرحمن الرحيم سبحانَ <تصفيق> الذي أَسْرَى بِعَدْدِهِ الَّذِي لَيْلَا من م س ج د ا ل ح ر ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه وبعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آ ل وقضينا الى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في الارض س ي د و س د ن في ا ل أ ر ض مرتين ولا ت ع ل و ن علوا كبيرا انا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا Yeah. وامتدنا لكم الكره عليهم وامتدناكم باموال وبنين وأمددناكم i o r كما د وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل مره Good.、Yeah. Yeah. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علمت ا تسبيرا ان احسنتم أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م ل ي د خ ل و ا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علمت ت ع ذ ي ر ك م ج ع ل ن ا جهنم للكافرين ح ص ن يهدي للتي أ ق و م ويبشر المرء حافئا لهم اجرا كبيرا Amen. واجعلنا وسيرين ع الحساب ا ى كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيب マっター حتى نبعث رسولا من اهتديت Thank you. خبيرا ب ص ي ر من كان يريد العاجل سعجلنا ا ح م ه م ا كما ربياني صغيرا الا المبلغين كعنوائق والشياطين ن ا مبذرين ك ن و خوان الشياطين وكان الشيطان لربك ي ر شياطين وكان الشيطان لرب كفور i b a e t ص ل ا ت ق ر ب و الزنا ا انه كان ف ا ح ش ة موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا بالحق I am.、Um.